قوله تعالى وما تفرق الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينه يلاحظ أن السورة في أولها عن الكفار عموما من أهل الكتاب والمشركين معا والحديث هنا عن أهل الكتاب فقط وذلك مما يخصهم في هذا المقام دون المشركين وهو أنهم لأنهم أهل كتاب وعندهم علم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما سيأتي به وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وكقوله صراحة وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فلمعرفتهم به قبل مجيئه واختلافهم فيه بعد مجيئه خصهم هنا بالذكر في قوله وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة قال المؤلف تنبيه مما يدل على ما ذكرنا من معنى كتب قيمة أمران من كتاب الله الأول منهما اختصاص أهل الكتاب هنا بعدم عموم الحديث عن الذين كفروا وكذا ما قدم من النصوص والثاني أن القرآن لما ذكر الرسول يتلو على المشركين قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته فهذا هو الأسلوب نفسه ولكن قال آياته لأنهم لم يكن لهم علم بالكتب الأخرى فاقتصر على الآيات قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء هذا لا يستوجب التفرق في أمره صلى الله عليه وسلم ولكن هنا لم يبين موضع الأمر الذي أمر به لعبادة الله مخلصين له الدين هل هو في كتبهم السابقة أم في هذا القرآن الذي يتلى عليهم في صحف مطهره وقد بين القرآن العظيم أن هذا الأمر موجود في كل من كتبهم السابقة والقرآن الكريم فمما في كتبهم قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله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 قوله جل وعلا يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين فقد نص على المسألة هنا كاملة أن الكتب القيمة المنصوص عليها في الصحف المطهرة هي كتب أهل الكتاب لقوله تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم وأنهم أمروا في هذا القرآن بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع التعليمات المذكورة نفسها وإقام الصلاة لا يكون إلا بعبادة الله بإخلاص وهذه الأوامر سواء كانت في كتبهم أو في القرآن لا تقضي التفرر بل تستوجب الاجتماع والوحدة قوله تعالى وذلك دين القيمة القيمة فيعلة من القوامه وهي غاية الاستقامة وقد جاء بعد قوله فيها كتب قيمة أي مستقيمة بتعاليمها ونص الله جل وعلا على أن القرآن اقومها وأعدلها كما في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما فنفى عنه العوج وأثبت له الاستقامة وهذا غاية في القوامة كما قدمنا من قبل مع أن المستقيم قد يكون فيه انحناء كالطريق المعبد المستقيم عن المرتفعات والمنخفضات لكنه ينحرف تارة يمينا وتارة شمالا مع استقامته فهو مع الاستقامة لم يخلو من العوج ولكن ما ينتفي عنه العوج وتثبت له الاستقامة هو الطريق الذي يمتد في اتجاه واحد دون أي عجاج إلى أحد الجانبين مع استقامته في سطحه ومثل ذلك هو القرآن العظيم فهو الصراط المستقيم ولذا قال تعالى وذلك دين القيمة أي الملة القيمة قيمة في ذاتها وقيمة على غيرها ومهيمنة عليه وكقوله جل وعلا ذلك الدين القيم وقوله قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم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 رداً صريحاً على أولئك الذين ينادون بغير علم إلى دعوة لا تخلو من تشكيك حيث لم تسلم من اللبس، وهي دعوة وحدة الأديان ومحل اللبس فيها أن هذا القول منه حق ومنه باطل أما الحق فهو وحدة الأصول كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وأما الباطل فهو الإبهام بأن هذا ينجر على الفروع مع الجزم عند الجميع بأن فروع كل دين لا تتفق بالضرورة كلها مع فروع الدين الآخر فلم تتحد الصلاة في الأديان كلها ولا الصيام ونحو ذلك وقد أجمع المسلمون على أن العبرة بما في القرآن من تفصيل للفروع والسنة تكمل تفصيل ما أجمل وهنا نص صريح بأن ذلك الذي جاء به القرآن هو دين القيمة وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم وهي أفعل تفضيل فلا يمكن أن يعادل أو يساوى مع غيره أبدا من نصوص القرآن العظيم وذلك بأن الله أخذ العهد على جميع الأنبياء لان أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به ينصرن ولا وليتبعن وقد أخبر الرسل اممهم بذلك فلم يبقى مجال في هذا الوقت ولا غيره لدعوة الجاهليه بعنوان مجوف هو وحدة الأديان بل الدين هو دين الإسلام وحده كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وكما قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه أيها المستمعون الكرام كان هذا مقدار لقائنا آملا أن يتجدد اللقاء بيننا وبينكم قريبا وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته